قناة المحراب تقدم الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد وإياك نستعين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 تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله وهو العليم الحكيم وإذ The Prophet بعض to حديثا، فلما his به so الله عليه عرف sent to him, and the Lord said to him, he was sent دب ان يا العليم الخبير ان توب الى الله فقد صرت كنوبكما وان تظاهر عليه فان الله هو مولا وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهير، عسى ربهم إن طلقكن يبدله أزواج خيرا منكن، قانتات عبادات سائحات سائحة سقبات وأبكار يا أيها الذين آمنوا كون قو أنفسكم وأهليكم نارا نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم, ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفر الكفار والمنافقين وغض عليهم، وما لهم جهنم وبيت المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا مرأة نوح كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخلا النار مع الداخلين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 وَمَرُو يَمَبَانَةَ عِنْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَمَا فنفخنا, فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا وَصَدَّقَت بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَفُتُوبِيَ عَكَانَتٌ